واقطور وكتاب مسكور go, أفسح أو ناذا إن المتقين في جنات ونعيم فاتهين بما آتاهم ربهم ووقا كينا على سور النصوف وزوجناه بحول النعيم والذين آمنوا. برثهم ذريتهم بإيمان إن ألحقنا بهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم وما لفضيله الدكتور محمد قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا Oh, mm -hmm. ولد الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَاذَاءُ أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ أَمْ يَقُولُونَ تقولة؟ بل أَمْ خلقوا من غير شَيْءٍ أَمْ هُوْا الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Ben. ام لهم سُلَّمٌ يستمعون فيه فليات مستمعون بسلطان من مثقلون أم عندهم العيب فهم يكتبون أم يريدون الذين كفروا هم المكيدون أن لهم إله غير الله الله فدمرهم أتى يولاكوا يومهم الذي فيه يصرقون <تصفيق> يوم لا يكني فسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبارا